أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة الأولى وَلَوْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامًا alam alla صراط مستقيم وصلوا اليوم بما كنتم تكفرون كانوا يكسون ولو نشاؤ لو طمسنا على أعينهم فاستبق الصراق فأنا يصرون ولو وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَف